ين <تصفيق> اجتباه سبح إلى هذا تبا Thank وذو ايلس تنبي لي ربك من الحكمه والموعظه الحسنه وجدت بِأَنَّهُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُبْتَدِئِ No! الذي بارك ما حول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارثنا حول What is I mean. Stop! وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِنْ أَسَدْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ अच्छा We're حسى ربكم أيضا Quan وجعلنا الليل و النهار كل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتاباً ألقاه من شرّه وكل إنسان ألزم اخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اخرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وَكُلَّ إِنَّ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما لنفسه ومن ضل فإنما نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففشقوا فيها فحق قعَ لَه القول فَظًَا مَوون What? او و من او ما كان عطاء ربك محرور